كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا ابْتَغَى بِمَلُوءِ وَذِكْرُ الْفَأِنَّ الذِّكْرَا تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوهُ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُوا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 يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ نَدْعَاهَا هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ